حزنه السماء والحداد بمملكه عرش الجلاله نصبته العزاء فاطمه وعم الحزن بيتر حزنه السماء والحداد بمملكه عرش الجلاله نصبته العزاء وانت تشاهد وانت تش هلا هلا يا محمد لو اروح لك عينيا تشاهد يا محمد مالك مو تكروحك احترم نجاهك خفت اخد روحك على روحك فدار اي خفت اخد روحك له صاح لك ودموعة تجرب مستحاه صاح لك ودموعة تجرب مستحاه وصلحتها ويومها وربك دعاها وصلحتها ويومها وربك دعاها ربك يلتظر حالك وثر تمر ربك يلتظر امور امر واحد امر واحد قدم اعتذار قال لك لو بدي روحه ما اخذتها احب القرار ما اخذها وانت بيه تسلمت قدم اعتذار جعل لك لو بيدي روحك ما أخذت صاحب الهداء ما أخذها وانت بيدك سلمتها هذا مسنت يا محمد ما شاء الله هذا مسنت يا عمي يا محمد حزنت حزنت حزنت natis sama hazna tes عيل بد موع و بشايل لا حجر عيل بد موع و بشايل من طلاب منا علي مو تبدالك من طلاب منا علي والحسن يمرج لك يمنو شمالك والحسن يمرج لك شمالك بيسيح <تصفيق> يا جده محتاج الدلالك بيسيح يا <تصفيق> وحشاني انت يا قبلك مش رعي وحشاني انت يا وانت وديع وانت والي وانت والي اترك الرسول قال لا حاضر يا ملك موت النبوه عذر البجول خد عمر وخليه يعيش بعمره هو اترك الرسول ريا ملك موت النبوة عطر الفتول خد عمر وخليه يعيش بعمره هو مات اسعد يا محمد هلا هلا مات اسعد يا محمد اجنة السماء شيم الدفن هذا الكفن الغيه كل مراسم الدفن هذا الكفن ها كل مراسم الدفن الكفن ها اي بالدموع جنازتك لما نغسلها بي اوصاح قبر لوح منها صلبي اوصاح قبر لوح منها لين شلوي هالقبور وتمدد لها لين شلوي هالقبور وتمدد لها لين شلوي هالقبور وتمدد لها جدار عن سيد البشار انهر ما قدار عن سيد البشار تكسور الظهار هذا شاهد هذا شاهد نشهد الجليل فاقم الزهر انكسر بعدك ظهر هذا مستحيل اسمع هذا مستحيل شهد بكل من قال لك حلت شعرها يشهد الجليل فاطمه الزهراء انكسر صق باهرها ادم مستحي شهد بكل من قال لك حلت شعرها لبست اسود يا مح As you know, test. حزينه تعيدك في والديك رجع دار وقال لك على الحزينه بعد هذا اليوم جدكم ما يجينا بعد هذا اليوم جدكم ما يجي بعد بعد وانت بعدها دق الباب بييحتنينا لا يدق الباب بييحتنينا لا يدق الباب بيو يعتنينا والعذاب اللي ما يصير يصير بينا والعذاب اللي ما يصير, يصير بينا دقنا ابي من بعد النبي ودي للابيه من بعد النبي في دي الناصبي يمشي قائك يمشي قائك نقض العود والخليفه يصير بهالمو خليفه والخليفه يصير بهالمو خليفه والخلفاء فوق عليك اعلى والخلفاء فوق عليك الظلم يشود ما تطيع الناس للعبر الشريفه ما تطيع الناس للعبر الشريفه عنها ترتد يا محمد ما شاء شف دمعها ايي بمحمد بعد ما انا شفت دمعها راح يحرق بابها ويكسر ضلع اه اه يمشي طالعه <سؤال> لك لك راح يحرق بابها و لك ايي السهره خلف الباب قالوا سمح الزهر خلف الباب قالوا لو راح وان قالوا وراح للباب ودفع وان قالوا وراح للباب هذا اللي جره مثل لو حيدره اطم ترين على مقاصي على مقاصي لاي ورثون انبي يا الله وفدك مول الزكيه لاي ورثون انبي يا الله وفدك مول الزكيه نحكم بجنون سبب كان بموت اعظم هاشميه يا مرقات يا محمد سمعا سمعا لا يا مر هلا هلا عزنة السماء اللي احقاد <تصفيق> تعرب ما نسوغه اللي احقاد تعرب <تصفيق> ما نسوغه بعد موتك يا محمد طلعوه بعد موتك تعرف ما نسوق ودع لي الاحقاد تعرف ما نسوق بعد موتك يا محمد طلع عفو بعد موتك طلع عفو انا واب عهد وصيتك خالف فوقي انا واب عهد وصيتك خالف فوقي اري لاصنام الكسر نرجع عافه اري لاصنام الكسر نرجع عافه اضع السنه تجرب لنا دم تجد بالقسام هذا وارد هذا وارد خطبه الوجا بعد موتك يا محمد وادعوها الوداع بعد موتك يا محمد ودعوها شفى والقناع والبيتك بسم دينك حارب وغى هدم فرقت يا محمد هدم غرقت يا محمد هزنه السماء يا محمد كل صفاتك شافا وابحدر صفاتك كل صفاتك شافا وابحدر سماتك هسه برادوا يذبحونا بصالات هسه برادوا يذبحوا سبب هسه ما رادوا الفلاقه هم يجرون بحياتك كل حياته هم يجرون بحياتك حياتك رادوا ويشوفونك تموت بمماتك رادوا ويشوفونك قسم الحساب الفتن واختم الحسين تحلوغ الفتن اشهد يا زمان ذكرى خالد ذكرى خالد تشهد الرماح منعق الرمح الجمل واله القضية خلسم الجراح خابة بسيف الجراح الحيدرية الحيدرية Nishahdi al-rimah Min'aqa al-rimahal jemal Wal-ha'l-kabiyya Falsam al-jiraah Taba tibsia Fal-jiraah al-haydariyya Mifla yin-ahab Mifla yin-ahab Mifla yin-ahab يا بتاعه لا شكل هيل مجان معك فتها معك فتها راحت العكره محمد ذبح حد راحت العكره محمد ذبح حد نفوص بغير ما يحقشتها فوف بغير ما حط شتات فيك بغضن كل حريمت من شبتها فيك بغضن كل حريمت من شبتها عدم من نار حيف انتصار ليوم الاثار للي جاهد للي جاهد حق كربلاء ترفض الذل ولا تحمل عليها ضعبة الولا غيرة تنطي كوكرة من تجيها بيها تخلد يا <تصفيق> الله